وما كنت تَتْلُو من قَبْلِهِ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الارتاب المبطل. الله عز وجل من حكمته أن بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمية لا يقرأ ولا يكتب ولا عرف عنه أنه ذهب إلى كتاب ولا أنه اتصل بأهل كتاب. ولهذا قال عز وجل إقامة للحجج على المعاندين وما كنت تتلو من قبلي من كتاب. ولا تخطه بيمينك. إذا لرتاب المبطلون. لو كنت تكتب أو تقرأ قبل البعثة لقالوا: أساطير الأولين اكتتبها. كما وقالواها أيضا. أساطير الأولين اكتتبها. فإذا في اكتتبها في يتمنع بكرة وعاصية. لكن الله عز وجل بعثه أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا في لاية أخرى. ولقد نعلم أنهم يقولوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أيضا قالوا من يعني حجج واهية وضعيفة والردود عقلية عقلية ظاهرة قالوا يعلم بشر ومتهموا آآ آآ هذا الرومي من الروم أنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمه القرآن يعلم الوحي ويعلمه تعلم الإسلام ولقد نعلم أنهم يقولوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدن إليه أعجم الذين اتهموك بأنه يعلمك هو أعجم وهذا لسان عربي مبين هل المعقول أن يعلمه بينما هو أعجم وأنت تعرفون أنه أعجم ذلك الذي تبتهمون النبي صلى الله عليه وسلم فيه بينما هذا لسان عربي مبين بل في قمة البلاغة والفصحة حتى إن فصحعكم قالوا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صعيقة من صعيقة عدد وثمون كما في قصة الولد المغير وغيره حينما سمع القرآن وإحتج و... إليه قريش وأراده أن يقول في القرآن شيئا ولكنه قال إن عليه لا الطلاوة وإن له الأحلاوة وإن عليه لا الطلاوة وإن عليه لا الطلاوة وإن هو أحلاه لما لا مثمر وإن أسفلوا مغدق إلى آخر ثم آخر قال إنه سحر فهذه قياسات فاسدة يلجؤون إليها وقياس صحيح ينكرونه. وهذا أيضا هو شأن عن الجاهلية والموارد كما قلنا بها الجاهلية جميع الأعصار حتى في عصنا الحاضر من يسلك هذه المسالك فهي مسالك جاهلية قال الثانية عشرة انكروا القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله يعني الجامع بين مسألة الحاجتة عشرة والثانية عشرة لأن مستدل بالقياس الفاسد وانكروا القياس الصحيح قال الجامع لهذا وما قبله عدم مفاهم الجامع والفارق فقضية الجامع في البشرية هو أن يكون بشرا هذا لا يضر وإنما المهم والمعجزة و لأن الفارق هو في القياس الصحيح وكذلك الجامع أيضا لأن من أصول القياس أو المحاجة هو أن تأتي بفارق المؤثر حتى تميز بين هذه المسألة والمسألة الأخرى لابد أن يكون الفارق مؤثر وكذلك لابد أن يكون الجامع مؤثر فمثلا في قصة الرجل الذي وطئه العرابي الذي وطئ أهله في نهاي رمضان فقال يا رسول الله هلكت مروك القصة جاء رجل عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال وحكم ما فعلت قال جامعة أهل رمضان فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه الكفار فمثلا معلومه أن في قصة أنه عرابي رجل عرابي هل يقال إن الأعراب يؤثر في الحكم؟ بعيد أنه إذا كان غير عرابي ما في مانع لا يقال هذا فالعلم حينما يظنوا في العلال مثلا الرجل عرابي وفي نص الخبر أنه كان عرابيا يأتي واحد مثلا من أصحاب القياسات الفسد يقول لا مدام أن القصة عرابي معناته أن ما في مانع أن يطل زوجته في نهار رمضان لأن الحديث قد عرابي فنقول له يخو إنك أنت لا تفهم بين الجامع والفارق هذا فارق لا يؤثر أن يكون عربيا يسمع علماء صفردي هذا لا يؤثر أن يكون عربيا وحضري فهذا فارق لا يؤثر فهذا وعمار المصنف أنهم لا يفهمون أو لا يفرق بين الجامع والفارق الجامع المؤثر والفارق المؤثر قال الجامع لهذا ما قبله وعدم فهم الجامع والفارق نعم الثالثة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين. القول: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبني لا راية وهي النفي والإثبات. فيتبعون الهوى والظن ويؤذون أما الله. سلسلة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين. هذا أيضا مسلك من مسالك أهل الجاهلية، وهو أنهم يرفعون البشر فوق منزلتهم، سواء كانوا أمبياء أو صالحين، أو ولهذا قال الغلو في علم أصلي الكتاب لا تعلو في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. إذن الآية الأولى التي معنا في المسألة هي. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينك ولا تقولوا على الكتاب الايه سوره المائده قل يا, الكتاب لا, يا الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وسوره النساء الكتاب لا تغلو في ولا تقولوا على الله الحق الغلو في الصالحين وفي المشايخ وفي الانبياء وفي المقتدى بهم رفعهم فوق منزلتهم هذا من مسالك الجاهلية وإنما الحق والمسلك الحق أن تضع كلا في منزلته ولا يرتفع عن مستوى بحيث يصل إلى ما هو أعلى مستوى البشرية لا بد أن يعلم أنهم بشر الصالحون والأنبياء وكل من يقتدى به من بني آدم فهم بشر ولا يتجاوزون حدود البشرية أبدا إلا بما يخصهم الله عز وجل به من بعض خصائص إما أن يتميز بالصلاح أو يتميز بعلم وفضل أو يتميز بحسن سمت ونحو ذلك وقد يتأيّد أيضا بكرامة يسوق الله عز وجل عليه كرامة تكريما له لكن ليست إعجازا ولازة مقصودا منها هو الغلو وإنما هي كرامة نظرا لحسن صلته بربه وقد تكون هذه الكرامة إنقاذا له مثلا من مشكلة أو تكون تهيئة له في سبب معين أو نحو ذلك وهذه الكرامة لا تعني الغلو فيه ولهذا المسلك الحق هو أن تعرف لكل منزلته قال الله عز في في الكتاب, الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلى الحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو والمبالغة في إضفاء بعض الصفات أو إعطاء بعض المزايا لمن يقتدى بهم ويتأسى بهم هذا من مسالك الجهلية ومع الأسف أن هذا موجود في كثير من بلاد الإسلام وانجرف فيه بعض الفرق وبعض الطرق وفي بعض الأعصار وفي بعض البلاد غلوا فيهم ورفعوهم عن مزلتهم فحصل من الانحرافات ما حصل حتى إن بعضها قد يرقى إلى الشرك بالله عز وجل الغلو في بعض الأولياء والغلو في بعض المشايخ بحيث يعتقد أنه لا يسأل عما يفعل وأن من قال لشيخه لما لم يفلح وأن يكون كما يقال بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل هذا كله ليس من الإسلام وإنما كل مسلم له عقل وله بصر وله نظر وأمامه الحجة واضحة والدين محفوظ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام حق العلماء لا شك التكريم والاحترام والأدب وحسن الاستفادة منهم وأيضا احترامهم وخدمتهم كذلك الخدمة المعقولة والطبيعية والمعروفة فإن لهم حقا ولهم فضلا يجب أن يعرف ولا ينكر ولكن لا يرفعون فوق المنزلة لا نزعم أنهم يعلمون غيبا ولا نزعم أنهم يستطيعون أن يؤثرون علينا ونحن في بيوتنا الإنسان يكون في بيته مثلا يصيب الشيخ. الشيخ غضب علي أو الشيخ زعل علي أو نحو ذلك صحيح أو أنني أنا أغضبت الشيخ نعم إذا صدر منك فعلا أمر يعني فيه سوء أو فيه غضب نعم من حقي أن تعتذرا له لكن لا يعني هذا أن الأمر يصل أنك تعتقد فيه تأثيرا لا يجوز أبدا إلا لله ولا أصلح إلا لله عز وجل. فإن هذا كله من مسالك الجاهلية. قال الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم الله. كما قلنا في أيضا في ثنايا حديثنا في الدروس السابق عن هذه المسائل هي أن بعضها يعني قد يكون دل عليه فيما مضى وبعضها قد يكون جزئيا وبعضها قد يكون كليا وبعضها قد يكون أوسع من بعض، وبعض القواعد هذه قد يدخل بعضها في بعض بعضها قد يدخل في بعض ولهذا قال هنا أن كل ما تقدم مبني على القاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهبى والظن ويعرضون عما أتاهم الله عز وجل على معنى أنهم لا لا لا يسيرون على منهج عقلي واضح ولا يسيرون على على على كما يقال بالتعبير المعاصر منهج حيادي وإنما تغلبهم هوا وتغلبهم ضلالات ويتبعون الظن فمن هنا تتنحرفات أما لو كان عندهم الاستقلالية وعندهم من البصر العميق والتجرد كما يعبر أيضا في الوقت الحاضر لو لو لو تجرد وكما سAY في بعض المسائل توضح هذا كما في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من الجنة ولهذا مرة معنا في المسائل السابقة في بعض المسائل السابقة في... نعم أنهم مبني على التقليد مبني على الهوى بينما الله عز وجل أمر بأن الإنسان هو بنفسه يفكر وينظر وأن يعتمد على آباء ولا على أجداد ولا على موروثات ليست مستندة إلى حق وإنما قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلنا ثم تتفكروا ما بصعيبكم من جنة ليس مجرد أن يقول فلان أن يقال مجنون كل الناس تجري وراء هذا من قال هذه المقال إنما فكروا مثلا المصلف صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيكم قبل البعثة كان على خلق وعلى أمانة تعرفون أمانته وتعرفون صدقه وتعرفون عقله وتعرفون نضجه فإنما عرضكم بوعيد أن تقوموا لله مثلنا وفرادا ثم تتفكروا تفكير جماعي، تفكير فردي كل ذلك عليكم أن تسلكوه وسوف تجدون الحق أما مجرد اتباع الهوى أو تقليد الآباء والأجداد أو الخوف على معتقدات ومورثات قديمة أو خوف على السلطان أو على جاه هذا كله يعمي عن الحق ولهذا قالنا كل ما تقدم مبني على نقاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما أتاهم الله ماذا النفي والإثبات ليست متميزة عندي لكن يتبعون الهوى الظن ويعرضون عما أتاهم الله هذا ظاهر لكن النفي والإثبات النفي ماذا وإثبات ماذا لا أتيه والله ما المقصود منها هل أحد منكم عنده يعني إدراك لها أو تميز لها النفي والإثبات هم شايخ ولا نتركها تت... لتتعملها ل... غدا إن شاء الله ها؟ تعملها غدا ما نعيش المقصود بالنفي والإتبات أنا لم يتبين لي شيء يعني ما هو النفي الذي يريد والإتبات الذي يريد نعم نعم فالحال هو ان لو انك قال فيتبعون الهواء الفاوة تفسيرية يعني الفاء تفسيرية فيتبعون ان كل ما تقدم ابنينا على قاعدة وهي النفي والإثبات قاعدة النفي والإثبات حتى تبين الشيخ اللي قال الشيخ؟ اذا تعملوها غدا ان شاء الله ها؟ وصلى الله وسلم على خير خلقين نبينا محمد وآله وصحبه يسلم ما حكم ما يهديه المسلم للكافر أو الكافر المسلم في أعياد الكفار لا مانع من تبادل الهدايا بين المسلمين والكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه وأهدا إليه يهودي وكان يجيب دعوة اليهود فلا مانع أن في هذا الموضوع الهدايا وتبادلها ما دام عنه وبخاصة أيضا إذا كانت سبيلا للدعوة وسبيلا لهداية هؤلاء الكفار فالأصل ما دام ليس محاربا وليس مظاهرا في للعداوة فإن الله عز وجل لا ينهاكم الله عن أن الذين لم يقاتلو في الدين عن الذين لم... لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوا الكفتي ولم يخرجكم من دياركم أنت بروهم وتقصطوا إليهم فلا ما نعمنا الهدايا في هذا الباب سواء في مناسبات العياد أو في غيرها وكذلك ما الحكم إذا طلب أن الكافر بأن أذبح له ذبيحته وفي عياده لكي يهدي لي من هذه الذبيحة أيضا مساعدته في ذبح وفي غيره وبخاصة إذا كان لا يحسنه أو كان مشغولا فلا مانع لكن قضية تأكل منها لا إذا كانت مذبوحة لغير الله فلا فلا تأكل منها كان مذبوحة لعيسى أو مذبوحة لمناسبة عيد من عيادهم فإنها لا أما إذا كانت مذبوحة ليس من قصد العيد وإنما لأنها هي الفرصة التي تمكن فيها من الذبح مثلا لأنه هو فترة الإجازة مثلا أو فترة الفراغ من العمل ليس المقصود منها هو العيد، لأن إذا كانت مذبوحة لوثم من أوثاني موعد من عيادة، فإن هذا لا يجوز، لا يأكل منها ولا. وأيضا أيضا قد يكون أيضا لا تعينه عليها، لأنها أمر كفر، فأيضا لا تعينه فيها إذا كان هذا كان المقصود هو هذا. أما إذا كان مجرد أنه لا يحسن الذبحة أو مشغول مثلا عنده أعمال كثيرة ونحو ذلك، وإنما كانت هذه فتره إجازته أو نحو ذلك فلا مانع. أما إذا كان المقصود منها العيد وهو عيد من عياد الجاهلية أو عيد من عياد الكفار أو, وثن أو, أو, أو من أجل وثن أو صنم من أصنامهم فإن هذا لا يجوز امرأة معروفة ليس لها أي عمل تكتسب منه إلا الزنا فهل يجوز لي أن أبيع لها متاع إذا كنت بائعا لا هو على كل حال كسبها ما نزل ما أنه لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مهر البغي خبيث هذا لا يجوز لكن موضوع أنها تبيع وتشتري كحاجات هذا ما يبدو يعني أنها لابد أن تشتري وتبيع فيما يتعلق بما تحصل عليهم النقود لا شك أنه يجب مثلا إذا يعني الإنكار عليها وإذا كان أمرها مثلا ظاهرا أو مكشوفا وصل الإمام أو بلغ الإمام معلوم أو ولي الأمر يجب أن تعامل ما على ما يجب شرعا من مثلا إقامة الحد إذا ثبت ونحو ذلك وإنكار منكر حيث ظهر كل هذا القواعد في هذا معروفه لكن على كل حال أن, ان, ان, ان, ان, ان تبيع وتشتري فيما يبدو هذا أنه لا يؤثر كثيرا إلا من حيث المال إذا كان الكسب يعني خبيثا وفي شبهة لكن معلوم أن الكفار أيضا يعني يتعامل إنسان معهم هل يهدو يبيع لسماعهم ويشتري والله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك مما يدل على أنه في تعامل أنا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هو عليه الصلاة والسلام وأمته ومن الكتاب من انتمنه بقنطار يوديه لك يعني في معاملة ومنهم من انتمنه بدينار لا يوديه لك إلا ما دُت عليه قائم، فإذا يدل على تعامل بينما نعلم جزما نعلم جزما أن اليهود نصليت عطون الربا لماذا لأن الله عز وجل يقول من الفئات الأخرى فبظلم من الذين آدو حرمنا عليهم طيبات وحلة لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا فأن تكون معامات الكفار فيها سوء وفيها ربا وفيها أموال محرمة هذا لا ي... لا ي... ليس... ليس جازما في قطع التعامل معه فالذي يبدو أن أيضا التعامل معه الزانيا مثلا في الأموال التي تكسبها لا يكون جزما في, في... في عدم التعامل معه وإن كان انكار المنكر المنكر وإصلاحها له قواعد الشرعية المعروفة اللهم الله إذا كان من باب أيضا استصلاحها كما يقال التعذير بالمال والمقاطع والهجر هذا شيء آخر أما أنه قطعا لا, يتع... لا يتعامل معها هذا لا يبدو ظاهرا لأنه كما قلنا الأصل أيضا للسان يتعامل مع الكفار بيعا وشراءا ونحو ذلك على الرغم من أن أموالهم فيها أموال محرمة مختصبه وربا وأكل خنزير ومعاملة خنزير ومعاملة خمور كلها من هذا أن الملائكة يستمعون الخطبة يمر الجمعة فهل يصلون بعد ذلك لعلى كل حال الذي بلغ نعم كما, كما أنهم يجلسون يستمعون الخطبة لأنهم يعني كما في الحديث من جاء في ساعة الأولى فكان مقر بدنا إلى آخره قال فإذا دخل الإمام جالس الملائكة يستعمل الخطبة أو كما قال أو كما جاء في الحديث أما قضية الصلاة فلم يذكرها الحديث ولم يتطرق لها يقول نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والعرف والمصالح المرسلة المصالح من فصل أرجو ذكرى الثلاثة الباقية وعطى فكرة مبسطة عن كل منها العرف والمصالح المرسلة والمصالح المفاسد هو الوصول الأربعة الكتاب والسنة والجماعة والقياس هذه يكاد يكون متفقا عليها أما هناك وصول مختلف فيها نسميه العلماء الوصول مختلف فيها كالعرف والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وقول الصحابي واجماع المدينة هذه وصول مختلف فيها أن يؤخذ بالاستحسان كذلك أيضا فعلى كل حال هو ليس هنا والاستصحاب هو ليس خلافا الحقيقة يعني هو بعضها يؤدي إلى بعض بعضها يؤدي إلى بعض في الواقع الاستصحاب والاستحسان حتى من رد الاستحسان لم يرد الاستحسان الذي أخذ به يعني لأنه كان يكون هو المصحة مرسلة فالعرف المقصود به ما عليه أهل الإسلام مما لم نص مما مما هو موجود أعرف الناس عاداتهم وتقاليدهم على حسب ما نشأوا عليه فقد يكون عرف عاما كعرف أهل الإسلام كلهم وقد يكون عرف خاص أيضا كعرف قرية أو بلدة أو عرف طائفة كعرف الصناع عرف الأطبة أو في عرف التجار فهذا اسم عرف خاص وقد يكون عرف قولي كالالفاظ وقد يكون عرف فعلي كقضية المعاطاة كقضية القبض كيف يكون وقد يكون عرف قولي مثلا حينما نقول لحم نقصد منه ماذا هل نقصد السمك فقط أو لحم الدجاج أو لحم الغنم حينما نقول مثلا في بعض العراف إذا قلنا لحم ما السمك ما يدخل أحيانا وهكذا فهذا يسمى بعض العراف القولية المصلحة المرسلة هي ما تشهد له مجموعة نصوص بالاعتبار ليس قياس نص واحد يقاسعي لكن المصلحة المرسلة قياس على مجموعة نصوص وعلى مجموعة مبادئ الشريعة هذا مصلحة المرسلة يعني يستدل بمجموعة نصوص وليس بنص واحد المصالح المفاسد هذا يعني قاعدة عامة يعني أنه ينظر في المصالح والمفاسد معتبرة والأصل أنه يغلب جانب الحظر ويقدم درء المفاسد على جانب المصالح وهكذا الأمر فيها دواسع على كل حال وجدت جماعة تصلي العصر ولم يصلون فماذا أفعل؟ دام أن معك الوقت فإنك تصلي الظخر ثم تصلي العصر ولو لحقت الجماعة فلا مانع لكن على كل حال دام الوقت أما إذا خشيت خروج الوقت فإنك تصلي وقت الحاضرة ثم تقضي أما إذا كان الوقت واسعا فإنك تقضي هذه ثم تصلي الفرض التي أنت فيها قامت صلاة الجماعة ولمكن متوضي أنها جزء التيمم وخافة تفوات وقت الصلاة لا مخافة وقت الصلاة ولا مخافة الجماعة أنت قل قام الصلاة والجماعة ولم أكن متوضعا هل يجوز التمام مخافته فوات صلاة الجماعة يمكن قصدك لا على كل حال لا عليك أن ما دام أن الماء موجود فعليك أن تتوضأ ولو فاتت الجماعة ولو فاتت الجماعة. أما إذا خشيت فوات الوقت خروج الوقت فنعم تتيمم لكن ما عندك ماء فخشيت فوات الوقت فنعم تتيمم أما فوات الجماعة لا إمام جمعة أحدث ويخطب فماذا يفعل على كل حال لا يصلي إلا بعد أن يتوضى يتوضى وينتظره الناس ينتظره الناس يتوضى ويعود أو ينيب غيره ويذهب يتوضى لكنه لا يصلي به مغا محلث لا يجوز ولا تصح طبعا لا تصح في حقه أما إذا كانوا لا يعلمون وصلنا بهم فإن صلاتهم صحية لكنه لا تصح عليه الإثم ما هي الألفاظ التي كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم عقب السلوات كان مما يقول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول استغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله وكان يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لأنه مكون الحمد على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ويقول لا إله إلا الله تمام المئة وكذلك أيضا قراءات المعوذات وآية الكرسي بعد الصلوات, بعد الصلوات كذلك أيضا هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب ربي أجري من النار ربي أجري من النار نقول سبعا ونحو ذلك ويدعو بما أيضا ويذكر الله عز وديل ومشاء اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك هل ثبت رفع الأيدي عند الدعاء وخصوصا التأمين على دعاء لما في الخطوة الثانية لا مانع ان شاء الله مرفع اليدين عند الدعاء مضلقة نصلي في المطارات والموانئ في البلدان الأجنبية كيف نتعرف على الأماكن الطاهرة الأصل في المكان أن يكون طاهرا الأصل في المكان أنه طاهر إلا إذا تبين لكم شيء يعني يدعو إلى الشك أو غلبة الظن في نجاسة وإلا الأصل أن المكان طاهر إذا نوى أحد أن يصلي ركعتين لكنه نسي وقام إلى ثالثة وشرع في القراءة فماذا يفعل؟ ينويها وترًا أم ماذا يعمل؟ على كل حال أن يعوده أحسن أذمن أنه نوى ركعتين فعليه أن يعود ويسلم وإن نوى يعني جعلها أربعة فلا مانع أيضًا من سلسه وفي الأولى أيضًا كذلك سلسه أذمن نافلة. عدم أنها ثم قام إلى رابعة قام إلى ثالثة وهو نواها ركعتين عليه أن يعود لكن لو أنه جعلها أربع مثلا فله ذلك إن شاء الله ويسجد سجد ثيسه بعد التشهد الأخير وإن كان ثلاثا وجعلها وطرا فأرجو أيضا أن هذا يكفي إن شاء الله ويجزي هل جميع الصلوات يكون فيها دعاء استفتاح أم أن هناك صلوات لا يستفتح فيها لا الصلوات كلها يستفتح فيها إلا صلاة الجنازة صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح وما الصلاة الأخرى فكل صلاة تبدأها من أولها معلوم أنك تستفتح أخوين أني أقرأ سورة الإخلاص في آخر ركعة من كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية فريضة أو نافلة فما الحكم في ذلك لا مانع من ذلك إن شاء الله ملازمة سورة لكن لا تعتقد أنه لا يجزي غيرها ولا تعتقد أنها مسلونة بخصوصها فإذا كنت لا تعتقد ذلك فلا مانع إن شاء الله حصل بيني وبين والدتي خلاف بسبب مخاصمة بيني وبين إخوتي فقلت لوالدتي تحرم علي زوجتي وتحل لي اختي اذا دخلت بيتك مستقبلا وكان قصدي من ذلك هو من دخول بيت والدتي وليس التحريم ولكني كنت في حالة غضب شديد وفقدان اعصاب إذا كان قصدك وارد